تسليت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد قال عليه السلام فصلا واذا قرنت تسليط العقد لم ينعزل الا بالوفاء هذا ما قبل قد حصل التسليط هذا, هذا. هذا. هذا رحم اللي ما قدر بيعه لا اذا قال كذب خلاص ما عاد ينعزل لا وفاء الدين بسمعنا ولا راح نجي وبسمع... قبل ما يقبل ها مثلا اذا قد ادا الرهن قال رهنت منك هذا الكتاب قال قبلت ويرجع يقول ها صلتك على والله على بيعه هذا لا اريد ان افهم المقارنه قبل القبول يعني رات انك سياره في يعني قبل القبول قال اجي انه وكيل واجي وباح تجره يا خذ يا اخي لا ما في شرطه ما باجره قال <م�� Because> <م Teaching> لانه مسلط واجي والله معنى مسلط هذا يعني قدو مه الماجر الحين يقول له يبيع بس, بس ما شرطه لا ياخذ عليه اجره اذا قال انا شرطه الاجره اذا قال الكيران عندك اذا اعطيت انت بيع والله قال بيعها ابيها تهاذي قول اذا حقيته لا غير يجيو بده تسريع توكيل وبيعها اذا انقض ما ظل الوقت ولا جاء كذا ولا ما سلمت ما لك؟, لك ولا ما علك ترجع في التوكيل لا, لا هي شلن لا يقول هل عدت بيعه خلاص ما على انه يرجع قال يا سيدنا بساين المقرام ويجبه إذا قال قال هالك الرام ديا ما عدت لك تبدو ماذا؟ تبدو لك أنا المقرام بيعه كل وقت لك تقل بيعه ولا مثلا بيعه ولا بيعه بحصلت ليا ما جيت أجيبني بل واحد من دوني لا لا لا لا كذا قلنا ما اسافر لا يبه باع ولا بالشيل هذا ما والله قد واحد قد واحد ما هذا ما هذا واحد على ايام قال ها قام هوا كل ما دعسوا ما هو الا صحه بالموت ذاك جاء بعد الاجابه والقبول رجع قال لها بيع ميبين. اه صح قال اي صح العزل ما يعزله وين اذا مثلا مات اه. اه ولا قال له عزل فك خلاص انعزل صح مات مات اي هناك لا اه اي واحد منها ما عاد بشيء هناك تقوير وكذلك إذا قال الله لا عتبيعه بطل بطل التوكيد وإيفاء البعض أمارة في ذيا ما قال ما قال الله بعد الإجابة القبول قال الله إجابة قبول ورقع قال الله أكبر تقبل بيع جاء دفع لها هذا دليل المدوء المدوء عزل للبيع عادي عادي بيع عادي بيع اه لو بلا قليل هذا واحد حيله لا ما بتف الحاجات لا لا في إذا اتفقوا على واحد. بعضهم ما في رضايه. يقول اشتيري رهن قال راكن عليه. واتفقوا على واحد. ياش؟ يرهن واطرح الرهن عنده قال يده يده مرتفع. في ضمانه في كله. ما هو هذا؟ ما هو؟ عجل جان عجل. قال قالباء. قال ها؟ هذي عدلوه قالوه عدلهم يعدلهم ما ما ايوه ماشي يقعد يعني ايوه قال يبقى من رده الى احد له ذلك الا باذن الاخر لما قالوا <تصفيق> الله لكذه الا غير خيانه باعه غير متعد للإيفاء أو لرهن الثمن وهو في غير يد الراهني فثمنه وفاء إذا باعه الباع ذي هو غير متعدد كله يعني دم صلط عليه وباعه من أقل الإيفاء يقول له في ما هو باعه تعدي ثم لا يبيعه يقول له الله ولا لا قلنا يجي على الثمن أي رهن وما هو مقبوض فيه ده قال فالثمن يعده وفى شرط اذا باع على الايفا قال اذا باع على الايفا بده وفى وانه للرهن فرح الرجال دبا الثمن راح نوالين خلص ما ولى خبابي انا بارا ما قدر اني قد وافي الاقل ولا قاشتي الا اذا ما بلا قدر دينه هو شي ابي اشتي له ما ولا اشي يصبر على يا اصبر على ذاك شيء اي جي سعودي وقدم ا اذا خليته ادبنا على, على الرهن سهل راح ما قدرتي تستوفي ها اذا باع على لا للوفاء جاء هو فاوي باع على رهن او رهن مضمون اباع على حالك انا بر مبلغ الشغال ليش ما ليش كذا ما, ما هذا وفاء وبس نعم ابو الرحم ما بيغشتي واحد ادي اشتيت كم مال فيه عبد السلام اسم هرجي عبد الله اي صح بنرجع هلا اجل اا اقدم وينها طلب فاته بس والله عكر وهو قبل التسليم مضمون غالبا ما يدوا فيه بيرو بيو هسه نبي نبي احنا بالكر ايوه اصبر انت تراجعها الحين اجي اصبر اجي اجي الدير خلصني بعد سنه على السلام خلصنا اه جاب لكم مطالبه بس لا ما في اي دين دائن ردين جميع اه مش نبيع يعني بيع مننا حاجه بكذا واجلت السنه ما لي ترى لا ما لي عندك لا شيف دائن لا نفس لا تبع طلبك قادر على سنه ما لي طلبات لا فدين مس قال وهو قبل التسليم مضمون قال احتراز مما لو جرى عرفهم بتسليم المبيع قبل قضرة الثناء لم يضمن الملتهن الثناء قبل ما يسلمه المشتري ذي هدي باعه مم. قال هو مضمون لا لا يد العرف لا في الرهن ذي حين بيعد. قال اذا غير اعرف تسليم المبيع قبل قبض الثمن فاذا تلف مع ده. مع ده 8. 8. 8. قبل قبل ما عداه ما عداه ضامن تمام قبل قبض يعني ندي كان اذا تلف ثمن يعني ما بعت الرهن إيه. إيه. قال ها هو مضمون قبل ما يسلمه للمشتري قال قبل التسليم مضمون الا في هذه الحاله اذا به عرف لا يقبل قبل ما يسلمها غلط يعني ساوسلم مستلم نعم هاه هذ هما اي انا واحد مضمون ولا بتسلم عدم مضمون لا لا لا حسناً قبل التسليم وقال إلا لعوة غالبة سأقل لديه ما فيتيال حالة؟ لا عادة لأن قال قبل التسليم مضمون بعدها مضمون ولو بتسلم ايه يسو غالبة احتراز من ديه اه غالبة مضمون ولو بتسلم اه كيف؟ هم مره قبل التسليم ما وجرعهم هم الله هنا عاده قبل الاغلام يا قناه الثمن عاده مضمون داخله هاي ضمان لا للحين قبل التسليم هو مضمون لما يسلم ولا الا اذا بعرف انك بدك تسلم لي له المبيع وارجع اسلم لك الثمن بعد ثم هنا عاده مضمون فيته العرف ذي ولا يضمن الفاصل ولا يضمن المرتهن الا جنايه العقوري ان ضرط ولا يضمن الا جنايه العقوري اذا هو الله ما صار نطاحه انا ذاك الكلب والله هذه باه قال <متق cardiovascular> ما له يا صاحبي ما سحر ما لا هذه ما صراحه مثلا جا وبذر نط طه قام الشارع بين الناس وهو استوالهم لا اذا هو في اسبان يا صاحبي داو في اسبان طلع بس هم بين الناس الناس لي يا ابو سباك جمعوا بني ادم ما ادري كيف على كيف يفرقوا بينهم اثوار بس طاحي لا يجرون قدامهم ولا يعني ايه ما يتحكم قام يوم بس انا ادري هم يسبقوا ليه لا يوتوا الله الله انا ما هذا على لم تقدر يعني قال إلا قال جناية العقور إن فرّط إذا فرّط مثلا دخل واحد عنده جوا في الدير في تير حال قالوا زيت علم إنه عقور لا, وإل... لا, لا, لا علم لا مرتهد قال لا يضمن الله في تير حالة جناية العقور إذا فرّط وإلا فعل الراهل الضمان القناية إذا ما فر. كلا لكن ان لم يهدى اذا ما هي جنايه هدر. الهدر حين ياصله ماهو عقور ورجع. حزمني قبلها. فصار سرك ابغى اسوي هو ما يعاد فيه. اا مثلا سيرته العاديه في الشارع. تكما احد بل الامر العادي اذا هذا كذا هو من الهدف للهدف كان حياء وتخمس على صدمت واحد ولا. هذا هذا امر عادي ما عبور ولا شيء في ولا تخرجه عن صحه الرهنيه والضمان الحين هذا كان عده رهن وكذلك عده عده يضمن ما دام بيده الله المرتهن قصاص لان عبد كان كاتب لاجي ثم هو عاد سائل محتاج يسلم او التسليم مثلا لكن اخذك التسليم مثلا العبد يني جنايه ما هي توجب قصاص توجب تسليم ها فاذا ولا ولا زياده على دين فاذا ما هنا ما عده ما عده يثبت راح قال والله ماله من الايفه او الابدال لا لا عادي والله فقدوه أولابه ماذا لأنه يقني جنايه هو تستغرق قيمته والمالك ذاك معجه ديها أبراهن فقدوه أولابه وهيك بظهره عجه جيد ايو وليش تريد لك الصورة إذا فسد أرباح إذا ترى على أشياء من نفسك ويش؟ معتها لا أمان ويش؟ ويش تريد أشياء تبطي؟ مطالبه مطالبه مطالبه؟ فسد أرباح منه؟ اوه ابراهيم صاحي لا ما تيبين مقاسات عاد ترى هاي لا امانه وكاله سلم يلا ما ادري ما بشي لما ما تبدل <تصفيق> طالبه الحال ما بقينا الله اخب الله اخب الله انها فسد ذا يعني يقول لك يطالبه عندها ما هو داري دا برنامجها فقه ومتعرف <تصفيق> والمالك متمكن من ال في الافاء تقدمت العقد يعني قال لو تقدمت الجنايه لم يخرج عن صحه الرهنيه ولا تقدمت الجنا قبل ورجع قام عقد به صار رهن ثابت لا بش فأولا أجناه من يعرفه لا بإنتمجه لا الخيار ما هو قال فيها ما ما أخرجه من أياه يعني قحطه رحمه قبل ما أجعله لا أجناه الخيار على كل حال كيف قالنا على كل حال من غيرنا ما هو لقي لكونا هاي لقي لكونا نقب لا ما هو لا يفسد بهلاي الرهن قبلها معناها انها لها الخيار من غير سواء فيها جنايه ولا ما بدها لا لا بدها هي ما هي الخيارات ما ساعه ما ادل اه لا يا غض مثلا اذا ما ساعده رجل النه قد جنا همن ما هو لجنايه ما, ما ما يثبت بنسر جنايه هالخيار انت الجنايه بعد ما قلت له لا بمسك او راهن قال ما يقتل فنره اجل ذا يا الجنايه بلا عندك ثاني قدرت هنا ما هي قال إلا أن قصاص ولا التسليم هذا ليه يبطل الرهن هما إذا تقدمت محطة. الجناية هلأ هذي ما تبطل لها قصاص ولا تسليم ويصح أن يكون الرهن إذا ما يلزم منها لها إيه ما عباش يقبحناك واش عباش إلا هكذا لازم بيها من قبل ما ربتها أقرأنا لإلاج ما يسبرك تلتم العقل هاي الغناية القناية؟ الرحم الرحم كيف؟ قبل العقل لا بتع <تصفيق> جناء <تصفيق> لا بتع اشتي ورحم راح يرحم راح بعد ما اجل لا جناء هاي ناهي ما بلا صح ان يكون الرحم اقول هاي حين قد جناف اش ما صح ان يكون الرحم ايه جناية مينة؟ وكذا لا تقدمت العي... ويخرجوها عنهم البسقوا <تصفيق>